لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر ودعوا إلى ربك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 ان نار وعد الله الذين كفروا ان نار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ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 وإلى الله ترجع الأمور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركعُوا وَاسْجُدُوا واعبدوا ربكم, وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ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 وَتَصِمُوا بالِلَّهِهُ مَوْولَا كُمْ فَنِعْمَ الْ المَوْولَا وَنَعمًَا